خير مما كثر وألها وإنما توعدون لا آتي وما أنتم بمعدزين ثم أما بعد أيها الناس في بداية كل عام هجري جديد تبدو جملة من الوقفات التي ينبغي أن يتأملها المسلم فإن شهر الله المحرم الذي هو فاتحة العام وأول الشهور الهجرية عند أهل الإسلام حوى جملة من الوقائع والأحداث العظام وإنه لا يكفي أن نقف عند هذه الوقفات في خطبة أو خطبتين بل إن الأمر يحتاج إلى وقت لا سيما في مثل هذا الوقت الذي تمر به أمة الإسلام فإن الفوائد العظيمة والمنافع العديدة التي تبدو من مثل هذا الحدث فيها من الدروس والعبر لاستنهاض الهمم وتوجيه الجهود نحو الطريق الصحيح بعد أن عانت الأمة ما عانت من ويلات الفتن ما لا يخفى على أولي الألباب وإن أول ما نريد أن ننبه إليه يا عباد الله أن ننصرام الأعوام وذهاب السنين والأيام أمارة على انقضاء الأعمار وهذا العام الذي استهله المسلمون قبل بضع أيام خلائل هو عام جديد من أعمارهم بعد أن طووا عاما هجريا كاملا فتعيش الأمة عام خمس وثلاثين وأربعمائة وألف بعد أن كانت بالأمس القريب تستقبل عام أربع وثلاثين وأربعمائة وألف وفي طيات هذا العام ودعنا من الأحبة ما ودعنا وحملنا على أعناقنا إلى المقابر من إخوة لنا ما حملنا وها هم قد وراهم التراب وصاروا جثثا هامدة وجيفا بالية من ابن حبيب وأم غالية وأخ قريب وصديق حميم، فلو تأملت يمنة أو يسرة، لADRكت أنه كان في هذا الموضع من الأحبة من كان من الأسماع والأبصار، وها نحن قد افتقدناهم. وإنا على الطريق سائرون وإلى ما أقبلوا عليه مقبلون وسوف تطوى صحائف الأعمال وتنقضي الأعمار وتنتهي الأنفاس ثم بعد ذلك يوضع كل منا في حفرته ويلقى مَا قَدَّمَ إِنْ خَيْرًا فَخَيْرًا وَإِنْ شَرًّا فَشَرًّا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَهَا هِيَ الْأَعْمَالُ والأيام تكر وتنتهي وتبقى الأعمال إما لك شاهدة أو عليك شاهدة وكل ذلك بما قدمته يداك وجنته جوارحك ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فالعاقل من الناس من يعتبر بمرور الأيام والأعوام ويجتهد في أن يجعل يومه أفضل من أمسه وأن يجعل غده أفضل من يومه والعبرة بالخواتيم كما أخبر النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم فاتقوا الله يا عباد الله وخذوا العبرة والعظة من مرور الأيام وتعاقب الليل والنهار فإن في ذلك العبرة والذكرى لأولي هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا أي جعل الليل والنهار يعقب بعضهما بعضا يخلف الليل النهار ويخلف النهار الليل كل ذلك عبرة وذكرا لمن أراد أي يذكر أو أراد شكورا قال الحسن رحمه الله تعالى وقال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة كلما مضى منك يوم مضى بعضك وسئل نوح عليه السلام يا أطول الأنبياء عمرا كيف وجدت الدنيا قال كدار لها بابان دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر وكان عيسى عليه السلام يعظ أصحابه فيقول لهم من ذا الذي يبني على موج البحر دارا تلكم الدنيا فلا تتخذوها قرارا فالعقلاء لا ينتشلون بحطام هذه الحياة، ولا يتقاتلون ويتبغضون ويتدبرون على الكراسي الزائلة والمناصب الفانية والأموال المهدرة، فكل ذلك إلى زوال، وأهلها إلى تباب وفي خسارة، وإنما العقلاء من يتأملون المصير. ويتدبرون يوم العرض على العلي الكبير حيث يفر المرء من أَقْرَبِ الناس إليه من أمه وأبيه وصاحبته وأخيه يفر المرء من كل هؤلاء من أبيه وأمه وصاحبته أي زوجته وولده كل ينشغل بنفسه كما قال رب العالمين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه فخذ العبرة وتأمل ما مضى وانقضى من هذه السنة هل أنت كنت فيها من المقبلين على الله أو من المدبرين عن ربك جل في علاه هل تقدمت خطوة إلى الأمام أم أنك ما زلت متنكبا صراق الله المستقيم مسودا صحيفة الأعمال بالأعمال الفاسدة ولا تزال تزداد من الله بعدا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا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 فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون لا أنساب ولا أحساب وإنما هي الأعمال إن قدمت خيرا فهذه خاتمة السعادة وإن قدمت غير ذلك فلا تلومن إلا نفسك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 وظهرت السوءات والفضائح كلا لقد انقضى زمن الإمهال ولا يمكن الرجعة إلى دار الحياة للعمل بحال فلا أنساب ولا أحساب ولا عودة إلى الوراء فإن الزمن الذي مضى وانقضى لا يعود أبدا وإن النفس الذي يخرج لا يمكن أن يرجع أبدا فاخذ العبرة حتى لا تكون من المتلاومين يوم يقوم الناس لرب العالمين ويتمنون الرجعة إلى هذه الحياة الدنيا الزائلة فيقال لهم كما قال رب العالمين قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون ثم قال رب العالمين مبينا سرعة سرعة ذهاب هذه الحياة قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين هذه الحياة على طولها الذي يظنه الناس يكون حال المجرمين والكافرين والعصاة والمخالفين والمعاندين يوم القيامة أنهم لا يرونها إلا يوما أو بعض يوم أنهم لا يرونها إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلكوا إلا القوم الفاسقون فخذوا العبرة يا عباد الله خذوا العبرة من مرور الأيام والأعوام وتعاقب الليل والنهار وما يحدثه رب العالمين من الآيات البينات من كسوف يتبعه خسوف وتغير وتبدل في نواميس الكون كل ذلك بتقدير العزيز العليم يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يرفع من يشاء ويضع من يشاء أما رأيتم إلى الرؤساء كانوا على سدة الحكم ينعمون. ثم صاروا بعد ذلك في السجون يتقلبون ثم جاء من بعدهم فورثوا مكانهم وأصابهم ما أصابهم من الفخر والخيلاء والكبر والعجب والغرور ثم لحقوا بهم فكل ذلك فيه من العبر وفيه من المواعظ أن الدنيا لا تستقر على حال ولا يقر لها قرار فلا تعجب بعملك ولا تزهو بولدك واعلم أنك تراب وابن تراب وذاهب إلى التراب ومغموس في التراب وستبعث يوم القيامة من التراب بعد أن صرت حصيدا هشيما بقدرة القوي العزيز في موقف يجل فيه الخطب ويعظم فيه الكرب يوم يقوم الناس لرب العالمين ترى أقواما كانوا يتملكون ما يتملكون من الأموال والمصانع والعقارات والوزرات وهاهم الآن في السجون خلف القضبان يتقلبون إذا تأملت ذلك علمت أن هذه الدنيا حقيرة وأن هذه الحياة التي يحياها الناس يسيرة وقصيرة وأن السعادة الحقيقية والرفعة الحقيقية إنما تكون بالتمسك بطاعة الله والاستقامة على شريعة رسول الله رضي من رضي وصخط من صخط تأمل في آخرتك وتدبر في خاتمتك هل أنت ممن يختم لهم بالخير أو يختم لهم بغير ذلك هذا أول ما ينبغي أن نتأملهم وأن نتدبرهم في بداية عامنا يا عباد الله حتى نكون ممن يسيرون إلى ربهم بقلوب صالحة ونفوس منشرحة مستقيمين على طاعة الله رب العالمين مستنين بسنة النبي المصطفى الأمين على الله جل وعلا أن يختم لنا ولكم بالخير والحسنان أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا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 وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلى من سار على نهجهم واستنى بسنتهم ودعى بدعوتهم ولزم طريقتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة في الله موقف آخر في شهر الله المحرم لا ينبغي أن نبرح مكاننا إلا وقد نبهنا عليه وهذا الحدث الذي حدث في شهر الله المحرم حدث كان في غابر الأزمان وهو صراع بين الحق والباطل صراع بين دعاة الخير والهدى وبين دعاة الشر والضلالة والردى صراع بين نبي الله وكليمه موسى وبين عدو الله اللئيم فرعون في شار الله المحرم كان ظهور الحق وإبطال الباطل كانت نصرة المظلومين وسحق الظالمين الفابرين المكابرين المعاندين وقصة نبي الله موسى مع عدو الله فرعون كما ذكرت تحتاج إلى لقاء مستقل علَّ ذلك يكون إن شاء الله لما في هذه القصة من الفوائد والعبر العظام ولكن الذي يعنينا والذي يناسب الزمان هو ما حدث في اليوم العاشر من هذا الشهر شهر الله المحرم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقال اليهود هذا يوم نج الله فيه موسى وقومه وأهلك فرعون وجنده فصامه موسى فنحن نصومه شكرا لله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أحق وأولى بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة كاملة فقال إني لأحتسب على الله أن يكفر ذنوب سنة كاملة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو عاش إلى قابل أي لو عاش إلى السنة المقبلة لصام يوم تاسوعاء مع يوم عاشوراء حتى يخالف اليهود. وفي هذا بيان بأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء وأن يصوم المسلم يوما قبله أو يوما بعده حتى يخالف اليهود والأولى أن يصوم يوما قبله وهو يوم تاسعاء وإن صام يوما قبله أو يوما بعده فصام الأيام الثلاثة وهو أفضل وأفضل لأنه عندئذ يكون قد صام عاشوراء يقينا فقد تختلف التقديرات في بداية شهر المحرم فإذا صام اليوم التاسع والعاشر والحادي عشر يكون قد صام عاشوراء يقينا فإن يوم عاشوراء لا يخرج عن هذه الأيام الثلاثة ثم يكون بعد ذلك قد امتثل سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه السنة هي أنه يخالف أعداء الأمة في صيامهم لهذا اليوم فالمسلم مطالب أن يخالف أعداء الأمة في كل أمر من أمورهم فلا يجوز لمسلم أن يشابه اليهود ولا النصارى في أي أمر من الأمور التي اختصوا بها في أمر العبادة أو في أمر النظم فلا يشابههم في صيامهم ولا يشاركهم في دين مقرطياتهم ولا في الثورات ولا في المظاهرات ولا في الاعتصامات هذا دينهم هذا دينهم هذا ليس بديننا فإياك إياك أن تكون مشاركا لهم أو مشابها لهم أو مقتبسا منهم أنظمة ليست في ديننا وجاء الأمر في ديننا بمخالفتها فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بأن نخالفهم في أمر العبادة في أمر الطاعة في أمر الصيام في أمر فيه قرب إلى الله رب العالمين فمن باب أولى أن نخالفهم فيما سوى ذلك فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر الأصحاب أن يصوموا يوما قبله حتى يخالفوا اليهود. ولقد ذكر أهل العلم أن كفار قريش كانت تعظم يوم عاشوراء، فذكر ابن حجر رحمة الله تعالى عليه وذكر ذلك ابن رجب أيضا بأن كفار قريش قد أذنبت في الجاهلية ذنبا عظيما تعاظم هذا الذنب في صدورهم فسألوا عن كفارته فدلوا على صيام يوم عاشوراء، فكانوا يصومونه وكان اليهود يعظمون هذا اليوم كما ذكرت لكم في صيامهم لهذا اليوم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعظم هذا اليوم ثم أمر بالمخالفة لأعداء الأمة فيه فأبقى على التعظيم المشروع ثم شرع لنا ما يخالف أعداءنا بالصيام يوم قبله أو بصيام يوم بعدهم ولقد كان صيام يوم عاشوراء فرضا لازما قبل صيام شهر رمضان فلما فرض الله رب العالمين على الأمة صيام شهر رمضان نسخت فرضية صيام يوم عاشوراء فأصبح صيامه سنة متأكدة بعد أن كان فريضة لازمة وكان الأصحاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يعودون أبناءهم صيام هذا اليوم ويحثونهم على صيام هذا اليوم وإذا ما جاء الطفل في مثل هذا اليوم فكانوا يعطونه ما يشغله من اللعب وما سوى ذلك حتى يتموا صيام هذا اليوم تعظيما له وحتى يبقى التعظيم في نفوس الصغار أبدا الآبدين فتقوا الله أيها المسلمون واحرصوا على تعظيم هذا اليوم وعلى صيامه وصوم يوما قبله وصوم يوما بعده وعلم أن يوم عاشوراء يوافق يوم الخميس المقبل إن شاء الله رب العالمين واليوم التاسع هو يوم الأربعاء فسنت أن تصوم الأربعاء مع يوم الخميس فهذا فيه خير عظيم وإن صمت الجمعة بعدها فلا حرج عليك ولا تثريب ولا يقع ذلك في النهي عن صيام يوم الجمعة لأن صيام يوم الجمعة ينهى عنه إذا كان منفردًا وإذا لم يصادف سنة راتبة فلا يدخل في النهي إن شاء الله رب العالمين ثم أعلم أن أفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الفرضة صلاة الليل وأفضل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله المحرم وسمي هذا الشهر بشهر الله شهر الله المحرم دون غيره من الأشهر تعظيما له وتقديرا له فأضيف هذا الشهر إلى الله رب العالمين وإذا أضيف زمان أو مكان إلى الله فهذا أمارة على تعظيم الله له على تعظيم الله لهذا الزمان أو لهذا المكان كما يقال بيت الله وكما قال رب العالمين: ناقة الله وسقياها تعظيما لها لأنه أضافها إلى نفسه وكما قال رب العالمين عن عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا صلوات الله وتسليماتهم قال روح الله فأضافه إلى نفسه تعظيما وتشريفا وهنا سمي شهر الله المحرم بشهر الله المحرم تعظيما له وتقديرا له وتقديسا له وهو من الأشهر الحرم التي كان أهل الجاهلية يعظمونها وجاء الإسلام بتثبيت تعظيمها فهي من الأشهر الحرم التي حرمها الله رب العالمين ثلاث أشهر متواليات شهر ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الفرد فهذه الأشهر عظمها رب العالمين فعظموها وعرفوا لها قدرها أكثروا من العبادة والصيام فيها واحذروا من ظلم أنفسكم وظلم غيركم فيها فإن الظلم مرتعه وخيم وعاقبته أليمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن رب العزة جل وعلا في الحديث القدسي يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا فلا تظالموا إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم السماوات والأرض منها أربعة حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم فهذه الأشهر عظمها رب العالمين وعظمها النبي المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم فاعرفوا لها فضلها وعرفوا لها قدرها ثم اعلموا يا عباد الله أن الهجرة النبوية على صاحبها أزكى صلاة وسلام وتحية لم تكن في شهر الله المحرم الهجرة كانت في ربيع الأول أما شهر الله المحرم هذا تقويم جعله الأصحاب بداية للسنة الهجرية ولا يعني أن الهجرة كانت فيها فالتقويم الذي توافق الأصحاب عليه في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما أراد أن يؤرخوا لهم تاريخا واستشار بعضهم بعضا منهم من قال نجعل بداية السنة من فجرة رسول الله من ربيع ومنهم من قال بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع بينهم اختلاف في ذلك ثم وفقهم الله رب العالمين إلى أن يجعلوا بداية السنة الهجرية التي يؤرخونها من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا بداية التقويم الهجري السنة التي هاجر فيها رسول الله وليس الشهر الذي هاجر فيه رسول الله أما بداية السنة الهجرية بداية أشهر العام كانت في شهر الله المحرم هذا ثابت ومعروف لكن بداية السنين الهجرية جعلوها من السنة التي هاجر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعلوا محرم أول هذه السنة بعد أداء فريضة الحج باعتبار أن فريضة الحج كانت في شهر ذي الحجة وهي الركن الخامس من أركان الإسلام فجعلوا هذا الشهر خاتمة العام وجعلوا الشهر الذي بعده هو بداية العام أما الهجرة حدث الهجرة كان في ربيع ولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول ومات في شهر ربيع الأول وأسري به إلى البيت الأقصى ثم إلى السماوات العنى أيضا في شهر ربيع الأول وهاجر من مكة إلى المدينة في شهر ربيع الأول فشهر ربيع الأول هو الذي حوى هذه الأحداث حوى ميلاد رسول الله وموت رسول الله وهجرة رسول الله والإسراء والمعراج برسول الله كل ذلك كان في شهر ربيع الأول هذا أردناه تبيينا وتصحيحا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يبصرنا بديننا وأن يفقهنا بشريعة ربنا وأن يعلمنا ما نجهله إنه نعم المولى ونعم النصير ثم صلوا وسلموا على هذا البشير والسراج المنير كما أمركم بذلك اللطيف الخبير فقال رب العالمين قولا كريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين صل على محمد في الآخرين صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين دمر اللهم أعداءك أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم أمنا في بلادنا وولي أمورنا خيارنا اللهم وفق كل مسؤول عن المسلمين لما تحب وترضى اللهم قد بنا وصيهم جميعا إلى البر والتقوى اللهم وفقهم لهداك واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمور بلادنا مصر خاصة اللهم وفقهم جميعا لما تحب وترضى اللهم هيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليهم اللهماصرف عنهم بطانة السرء يا قوي يا عزيز اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا اللهم احفظ مصرنا من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين اللهم من أراد بلادنا وأراد جيشنا وأراد أبناءنا وبناتنا وأعراضنا بكيد وشر وفوضى وتخريب وإثارة وشغب وثورات ومظاهرات اللهم تقسم ظهره اللهم فقس ظهره اللهم فقس ظهره اللهم, ظهر اللهم كبت اللهم كبت وزده كبتا إلى كبته وهم إلى همه وغم إلى غمه ولا ترفع له راية ولا ترفع له راية ولا ترفع له راية ونجنا ونجي أبناءنا ونجي جيشنا وندج شبابنا من كل مكر وسوء وشر وفتن يا حي يا قيوم اللهم من أراد أرض الكنانة بشر وسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره ممن هم في داخل البلاد أو في خارج البلاد من أعداء الأمة والمنافقين والمتحزبين ودولة الصليب ياذا الجلال والإكرام اللهم عليك بهم أجمعين اللهم عليك بهم أجمعين اللهم أهلك بعضهم ببعض واجعل الدائرة عليهم يا ذا الجلال والإكرام واهد شبابنا واهد شبابنا. شبابنا وبصرهم بالحق وبصرهم بالهدى يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اغفر اللهم لآبائنا ولأمهاتنا ولجميع موتى المسلمين اللهم آمين آمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله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 الله استو <تصفيق> <ستقيم> الله <أكبر تصفيق> <الكتصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين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 فيعذبوه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياهم ثم إن علينا حسابهم الله سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله